واذكروا الله في ايام معدوداس فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه ما نتقا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا دنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفكر فيها ويهلك الحرس والنس والله لا يحب الفساد وإذا كيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم فحسب وجهنه ولا بثمذاد ومن الناس من يشتري نفسه بضلال مغضاضا لله والله رؤوف لعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كان فتنا تتبع خطوات الشيطان من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل فلينظرون إلى وقضي الامر وإلى الله ترجع الامور سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايات بينه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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أُوتُوهُ من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بَيْنَهُمْ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 لن تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا, وزلزلوا حتى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 قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عليم. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كره لَكُمْ وَعَسَانُ حبوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبو شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.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 جد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القت، ولا يزالون يقاتلونكم حتى. لا يردوك عند دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت ووكافئهم فأولئك حبط أعمالهم في الدين يا والآثر وأولئك أصحاب. في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله وفور رحيم